يا خالقي انا لست اعلم شكواي انت العليم بها وانت خبير يا لست أعلن شكوتي أنت العليم بها وأنت خبير ولأنت تعلم أنني ما ردني مهما جرى عن بابك التقصير يا خالقي يا خالقي أنا لست أعلم شكوتي أنت العليم بها وأنت خبير ولا انت تعلم أنني sleep. ما ردني مهما جرى عن بابك التقصير هي فتنة الدنيا تنوش عزيمتي ومن المفاتن عثره وقصور فافر يا ربي اليك بذلتي وضراعتي أرجو وانت مجيب فأفر يا ربي إليك بذلتي me mm -hmm.